لوح يا سوار الذهب لوح يا سوار الذهب عيني عليها سلبت عقلي العراب لوح يا سوار الذهب لوح يا سوار الذهب اه يا عيني عليها سلبت عقلي العراب يا عين عليها سلفة تأكل العرام بالصفات السامية بالصفات السامية زينت واصبحت مضرب للمثل بنت الحسد لوح يسوار الذهب لوح يسوار الذهب اه يا عين عليها سل haven't called العرب اقتدت قم الحسن اقتدت قم الحسن واقتدت بالحورة زينب بتأجل واشرف نسير لوحي سوار الذهر لوحي سوار اه يا عين عليها سل haven't called العرب حلو لكن الحلا حلو لكن الحل ما جعل منها صفية تغطر هذا السبب لوحي سوار اه يا عين عليها سلبة عكل العرا رموش هامو بالكحل رموش هامو بالكحل بالتواضح الفريدة كحالة أحلى هدى روح كسوار سلفنت عقول العرب الحليمه زينت الحليمه زينت بالفعل زينه صارت حلوه والكل اح يا سوار الذهب ها يا عين عليها سلفنت عقول العرب حظ من بها احتوى حظ من بها احتضى اعتقد من سهوم يصير التعا عليها <تصفيق> سلبت <تصفيق> للشاعر السيد عدنان شرف الطاها